هَؤُلَاءِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قبل أن يثماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصياب شهرين متتابعين من قبل أن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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ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 وَإذاَا جَكَ حَيَكَ بِما لَْ يحَيكَ بِهِ اللهُ وَيقولُونَ فِي أَمفُسِهم لَناَا يعَدِّبونَظ الله وَيقولونَ فِي أَم فُسِهِمْ لَنَا يعَدّبونَ اللهَّهُ بِم نَقُون حَسُهُم جَهَدَّمُ يَسْلَونَهَا فَبِس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 وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يدي ذلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَافِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 يَوْم يَبثهُ اللههُ جًَا فَيَحْلِفونَ لَ كماَمَا يَحْلِفونَ لَكم وَيحسَبون وَيَحْسَبونَ أنهُم عَ شَ أَل إِهُمهُم الْكَذِبون اسحوَذَ عَلَِّمُ الشَّيطانوا فَأَسَهُم ذِكْرَ الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حِزْبَ الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا ۗ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رُسُلَنَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلَا يَسْتَحْيُونَ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أُولَئِكَ حِزْبُ الله أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ